بينما الحب يقول كان فكر الحاقدين كيف يقتل يسوع من أحب الآثمين حتى تنتهي الرواية قصة الحب العجيب حتى تكتب النهاية.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 قد رواها لي حبيبي بالدم الغالي السمين.